وقال الذين لا يرضون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا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 مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا